أهلكوا بريحا صر صر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فقال ترى لهم من دقيق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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على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 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَإِنْ شَقْفَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْ قُرَأُوا كِتَابِيَةً إِنِّي ضَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عالية. قُطُوفُهَا دَالِيَةً كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيًّا بِمَا أسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم فَيقُولُ غَيْرُ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 كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما يغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه يصلو ثم في سلسلة درع سبرون براع فسلو وأنما من أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابي يا, يا ليت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 ولا بقول كهنين قليلا ما تذكرون فازل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من هُوَ لِتَذْكِرَةٍ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ